بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وتحرمها أحلى الله ونكتبته إمارات أزواجك الله رفوه وحيم قد فرض الله لكم تحين تأمانكم الله مولاكم العليم الحكيم ويسر النبي لبعض أزواج حديثها فلما نبأ دي وظهر الله يعرف بعض وعارض عن بعض فلما نبأ بي قال أمك هذا قال نبأني العليم الخبير انتتوا إلى الله فقصوا القلوبكم وانتظار عليه فإن الله هو ملا وجبيل وصالحون وارملات بعض ذرجة غيره أسار أبوه انطلق كنا ندور ونرد ونخير من كنا مسلمات مونات قانتات انتابتنا عابدات يا الذين آمنوا قولوا انفسكم و عليكم نار وقلوا الناس والحجرات و يا ملائكة انذرون شداد لا يعصوا الله ما امروا دا الله ما امروا ما امرون يا الذين كفروا لا تظنون ما انما تعملون يا أيها الذين آمنوا الله توبوا الى الله توبة نصوحا واسر الله ربكم ينقذ عنكم النبي والذين آمنوا وعون نور يسع النار كفار والمنافقين وولد عليهم ومعواهم جهنم والجيس المصير ضرب الله ما سألل الذين تفهم رأت أنهم حين وراءة النوطين كانت تحت عبدين من ربادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهم أم لله الشيء وقيد النار مع الداخلين وضرب الله ما سألل الذين آمنوا أل بها فرعون إذ قالت رب مني عندك في الجنة ونجي والمرأة من أتباعن الله التي أحسن فرداً فنحن فيهم روحنا والصدق والكلمات الرميه وكتبي وقلت من طالتين.